وما عملت من سوء تودل والن بينها وبينه امدا بعيدا ونشهد ان سيدنا ونبينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم نشهد أنه بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وجهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم واقتفى اثارهم والسنه بسنتهم الى يوم الدين وبعد اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يعني ما يزال كلامنا موصولا في مقدمه كتاب الشفاء يعني كل هذه الحصص والدروس السابقه يعني لا تعد, لا تعد أن تكون في موضوع مقدمة، طبعا المقدمات هي, هي مفاتح كتب إذا أردت أن تقرأ كتابا فقر مقدمته فالمقدمه تدلك على ما في الكتاب هي مفتاحه فإذا لم تقرأ المقدمة ولم تستوعب ما في المقدمة فإنك لن تستوعب ما في الكتاب ولذلك رأينا القاضي عياض رحمه الله تعالى يعني أطال في مقدمته لماذا أطال؟ يعني لكي تكون قدمك راسخة وأنت تسير في هذا الكتاب لكي تكون راسخه وانت وأنت تقرأ هذا الكتاب وتترسم خطاه فتحدث رحمة الله تعالى عليه عن خطورة هذا الموضوع وعن أهمية النبوة والرسالة وتحدث رحمه الله تعالى عن أسباب ودواعي تأليف هذا الكتاب وخطورة من لم يبلغ ما علمه الله سبحانه وتعالى وتحدث عن خطته في هذا الكتاب، الخطة التي اتبعها وسار عليها، وقسمها كما ذكرنا من قبل إلى أربعة أقسام. هذا هذا الأقسام يعني لسنا لا استوعب هد هد خلاصة في هذا بعض الأقسام راح أعرف الكتاب إيش فيه. قسم الاول فيه التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم. أصدق شاهد على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ايضا التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الشمائل التي خلق الله الله عز وجل عليها وجبله عليها الصفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقيه والخلقيه بجوج الشمائل الذاتيه والشمائل الخلقيه ثالثا التعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا مما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اي الاحاديث التي تتحدث عن مكانتي ومنزلة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الرابعة والباب الرابع هو الباب الرابع وهو ما أيد الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات من الدلائل من الآيات التي تدل على أن هذا الرجل مرسلون من عند الله بحيث يرى الإنسان آية من الآيات يشوف واحد معجزة يقول هذه معجزة إما أن يكون هذا رسولا وإما أن يكون غير ذلك فيبحث عن الصفات الأخرى فيجدها غير موجودة فيقر في النهاية على أنه رسول الله يعني حتى الكفار تلمشتركون واحد منهم الوليد من المغيرة سؤله قالوا يا شدر لك في هذا الشيء يقول محمد أترأه سحرا قال لهم لا عرفنا السحر وعرفنا السحرة وكذا أترأه شعراً؟ قال لا عرفنا الشعر رجزه وجزه وهجزه وإلى خيره إن أنواع وتقسيمات الشعر وبحور الشعر أتراه كذبا لا ما جربنا عليه كذبا أتراه جنونا قال عرفنا الجنون وعرفنا تخبط المجنون ما شو يشنو غير يكون قدر فقتلك فقدر ثم قتلك فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر وستكبر فقال إن هذا إلا سحر يتار إن هذا إلا قول البشر يعني في النهاية يرجع وسماه ساحرا قال لانه يفرق بين الرجل وابنه وبين الرجل وزوجته لانه تسلم المرأة ويبقى الرجل ويسلم الابن ويبقى الاب او يسلم الاب ويبقى الابن قال هذا من أف... من عمالي. السحران يفرقون بين المتحبين يفرقون بين المتحبين على كل حال انما قال هذا انما قال هذا هروبا من الحقيقه انما يقدرش يقول رسول الله لانه يعانده فالتجا إلى التقول عليه أنه الساحر ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفه طنا واحدة صورة فطورية لهذا الرجل هذا قدر قدرة فقد سيركه فقدر ثم نظر ثم عابسه واقعتك ملامح القسمة دي لوجه عبس وبسار ثم أذبره واستكبره فقال إن هذا إلا سحر شوف انظر إلى إلى بلاغة القرآن الكريم نوصوره حليلا إلى على واحد الكاميرا بحال هذه وكتصور لك الملامح دياله كتصور لك القسمات ديال لوجه دياله بش يبين لك بأنه بغي كذب لنسانين لو بغي كذب لا بدي يكون بحلكة يعني أنه يكشر ويزيد وينقص ويرجع ويعني وي يلوي عنقه ويق... علش بش يكذب أما الحقيقة إنهيين هي إلى إن قول واحد حقيقة ما تحتاج لكل هذه التحركات ولكل هذه التغيرات في وجه الإنسان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذب ريبا والصدق صدق اللي بيقول صدق رأيك تظهر طمأنينة في الوجه دياله ويظهر الصدق في الوجه دياله والكذب ريبا يعني قبل ما ينتقل الكذيب يخاف أن يحصل عليه الكذب، فإذا نطق به يظهر ذلك في شفتيه احتف شفتين دياله ولذلك يقول بعض القراء لا تامنى كيف يتقل ولا تامنى لا تامنون غلط ولا تامنى غلط اللي قرأ لا تامنى تكون واحد الاشمام واحد اه شويه الاخفاء و... لان هذيك النون مخفاه وفي نفس الوقت هي موجودة قالوا لي الشفتين ديال هاد الناس غادي يكذبوا غادي يكذبوا على اباهم ذاك الشيء علاش هذوك الشفتين ديالهم معوجين خصك تبقى تعوج الا بغيتي تحكي الكلام ديالهم خصك حتى انت الشفتين ديالي لا تمن على يوسف كلام من هذا كلام اخواته يوسف ملي بغاو يكذبوا ولل... بداو دي لهم فنتج عن ذلك هذا هذا في الكلام اذا هذا هو القسم الأول القسم الثاني فيما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم القسم الأول التعريف من خلال الكتاب من خلال الشمائل من خلال الاحاديث من خلال المعجزات تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الابواب من خلال القسم الثاني غيجي الواجب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى حق النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه إلى أربعة أقسام من عودات تهية بش تكون مفيدة بش قراز خرب الدين، الواجب الأول الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أي أن تؤمن بأنه مرسلون من عند الله الواجب الثاني لزوم محبته صلى الله عليه وسلم يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصحته يعني من الواجبات من, من الأركان ديال الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن به ولو أحبه لا مقبولش. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من ماله وولدي والناس أجمعين لواجب الثالث توقير أمره صلى الله عليه وسلم بمعنى تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر ديالي والنواهي قصة تكون فقرس العين وما أتاكم الرسول فأغدوه وما نهاكم عنه فانتهوا لواجب الرابع الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت بهذه الواجبات الأربعة فقد قمت بحق بحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القسم الثالث هو اللي عليه فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه هذا القسم يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى على الصفة النبوية في الدد الرسول صلى الله عليه وسلم والصفة البشرية بمعنى متى نقول نبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا انطلاقا من طبيعته وعادته، ومتى نقول فعل شيئا انطلاقا من الشريعة، انطلاقا من تبليغه عن الله عز وجل. نبي صلى الله عليه وسلم اللي كي يقول شيئاً كي يبلغ على الله سبحانه وتعالى، اللي كي يدر شيئاً كي يبلغ على الله سبحانه وتعالى، اللي كي على شيء حاجة يقر الناس على شيء حاجة بمعنى أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ولكن أحياناً النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أموراً هي من طبيعة البشر. كما يفعلها زيد وعمرون يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم اذا خصمنا نعرف هذه من هذه باش ما نخلط باش ما نبقى ما نخلط في في الامور ديالنا نعرف الجانب البشري في النبي صلى الله عليه وسلم والجانب التشريعي او الجانب النبوي بصفته نبيا بصفته رسولا عن من عند الله سبحانه وتعالى اذا شحال من باب غنلقى في هذا القيس فيه بابان او غنلقى فيه بابين الباب اللي كيتكلم كي على كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالتالي تشبت فيه بالعصمة الباب الثاني غير تتكلم عن الأمور البشرية التي تعتاري النبي صلى الله عليه وسلم ككونه يمراض ويجوع ويتزوج ويسافر ويخاف خوفا طبيعيا الخوف الطبيعي العادي وأنه صلى الله عليه وسلم يحكم بأمور فيظهر خلافها ويقول إنما أنا بشر مثلكم فمن قضيته بغير حقه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها وليتركها إلى خيره غادي نشوف هذه النقط هذا في هذا القسم هذا في القسم الثالث اش يقول المؤلف رحمه الله في هذا القسم قسم التاليس قال وهذا القسم اكرمك الله تعالى هو سير الكتاب هذا هو السير ديال هذا المؤلف كله المقصود من هذا التالف كله انك تعرف هذا هد الفصل بين كون النبي صلى الله عليه وسلم بشراً بشرا وبين كي صلى الله عليه وسلم رسولا كي كراوا يطلبوا واحد واحد البيت بشرون وبشرون لكن البشري بل هو كالي يقوتي بين الحجر إن بشر من ناحية ولكنه لا كالبشر من ناحية أخرى من ناحية أخرى ما قد يش على البشر هو بشر ولكن من ناحية أخرى قل هو رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. قال هو سر الكتاب ولباب طمرة هذه الأبواب هذه الأبواب اللي كان في هذا الكتاب كله طمرة دي لها في هذا القسم الثالث وما قبله وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل اللي ما قبله يعني القسم الأول والثاني بمثابت تمهيدات بمثابت الدلائل بمثابت الإيرادات يعني من هذا الطريق لكي وصل هذا القسم الثالث والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات وهو الحاكم على ما بعده إذا ما قبله له دلائل وما بعده هو حاكم عليه القسم الثالث قُيحكُم في القسم الرابع وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعدها قالك هو اللي لنا الغرض الذي من أجله ألفنا هذا الكتاب وهذا القسم والمنجز من غرض هذا التأليف وعدها وعند التقصي لموعداته بمعنى عندما نصل إلى نهايته لوصلنا إلى نهاية الكتاب والتفصي من عهدته يعني وانتهينا بما التزمنا به وتعهدنا عليه عندئذ وعندئذ تظهر هذه الفائدة وتظهر هذه التمر وعند التقصي لموعدته تقصي بمعنى بلوغ الأقصى بلوغ النهاية والتفصي بمعنى الخروج من كذا تفص من كذا بمعنى خرج منه التفصي عن عهدته بمعنى خرج الإنسان من العهدة خرج من واحد لالتزام ألزم به نفسه عند أيدي يشرق صدر العدو اللعين عندما ننتهي من هذا التأليف قد يقع أمران اثنان الأمر الأول يشرق صدر العدو اللعين لكن العدو اللعين الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي أن, يصف أن يصفه به وينظر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مجيئاتك ويندقص النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشرق صدره معنى يشرق؟ إنها ربما فحد درسي يشرق بمعنى تحصره الماء في الحلق والشرق يكون من المائعات والغصة تكون من المطعمات طعاماً دا غصة اذا كان الانسان تحصر له الطعام نقول اخذته الغصه شدت الغصه واذا تحصر له الماء نقول شريقه شريقه تحصر له الماء واذا تحصر له الريق هو نقول جارده جارده حال الجريد دون القريد الجريد هو الريق اللي يريد الانسان يهدر و تحصر له الريق دياله في الحلقه دياله كان يقول جارده الجيم والراء والضاد جارده حال القريد دون الجريد الى تحصر ليه اللبن أه؟ قلنا ياك ما كاينش ما عمر واحد تحصر ليه اللبن نهائيا لان الله سبحانه وتعالى قال سائغا للشاربين سائغا وهذا من اعجاز العلمي في القران الكريم لم يشرق احد في التاريخ باللبن لم يشرق احد في التاريخ باللبن صدر العدو علاش عبر بالصدر بينما الجمل الموالي عبر بالقلب عبر بالصدر لأنه رغم كونه واسعا أكبر من القلب إلى أنه يضيق صاحبه يضيق بصاحبه هذاك العدو اللعين الذي يعني لا يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الشمائل ومثل هذه القيم والشيم هذا يشرق صدره بمعنى هذا الصدر رغم ساعته فانه يشرق بمعنى يكون ضيقا وحريجا بينما في الجمله المواليه قال ويشرق قلب المؤمن باليقين يشرق قلب المؤمن باليقين وقل ويشرق صدره معنى المراد بالقلب هنا هو المراد بالصدر هناك والمراد بالصدر هنا والمراد بالقلب هناك ولكن هنا عبر باللب اللي هو القلب وهناك عبر بالمكان انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عبر بالمكان والمكان اوسع من من القلب الذي هو فيه والضرف اوسع من المضروف ومع سعته فانه يضيق وإنه يشرق أما قلب المؤمن فهو محل انوار الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرق القلب هو الذي يشرق ويشبه القلب بالسراج النيري ويشبه الجسم والصدر بالكوة ولا قيمه للكوة إذا لم يكن فيها سراج مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيت لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هناك. قرأ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قرأها مثل نور من آمن به. الله نور السماوات والارض. مثل نور من آمن به. مثل نوره يقول الضمير يعد على ماذا؟ على المؤمن ولا يعود على الله سبحانه وتعالى مثل نوره أي مثل نور من آمن به بالله سبحانه وتعالى هذا النور الذي في القلب ديال المؤمن إذا التقى نور الإيمان مع نور الفطرة يكون ماذا نور على؟ نور كنور الزيت إذا كان الزيت صافياً وأوقد عليه النار ماذا يحدث؟ يعني نور الزيت زائد نور النار نور الايقاده والاتقاد يعني يكون نور على, على نور والمراد بالنور على نور في قلب المؤمن هو نور الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان ونور الإيمان يكاد زيتها أي يكاد ذلك القلب الصافي يؤمن قبل أن تقول له آمين يعني يكاد يجد الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من فطرته بحال واحدة المجموعة فما قبل بيعتت النبي صلى الله عليه وسلم سموا الحنفاء ناس سموا الحنفاء معنى الحنفاء يعني يقلبوا على الطريق لقوانة الطريق السليمة هو ماذا هو التوجه إلى الله سبحانه. إلى فاطر السماوات والأرض عن طريق من عن طريق بقايا عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يعني قبلته فطرهم السليمة كادوا زيتها فطرهم السليمة فغدت تقول لهم رأس الشيء اللي يقدروا هاد الناس ماشي هو ذلك ف حيو المؤودة وحرموا الخمراء وحرموا الزنا وحرموا الأمور التي حرمها الشرع اصلا لما كانت فطرهم سليمة يعني وجدوا هذه الأمور يعني واضحة بدون أن يحتاجوا فيها إلى رسول كزيد بن بوتسعيد بن زيد زيد بن نفيل العم ديال عمر من أختب رضي الله تعالى عنه من الحنفاء وورقة بن نوفل أيضا ويشرق قلب المؤمن باليقين شوف صفه كده شوف المقابله شوف البلاغه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قابل يشرق بماذا يشرق وهو ما يسمى بالجناسي التام لان الحروف اللي يشرق هي اللي يشرق ولكن معنى بعيد شتان ما بين يشرق من الشرق والضيق وشتان ما بين يشرق من الاشراق وهو الاناره ولكن في اللفظ يعني في الحروف هي هي يشرق ويشرق كتغير الحركه كتغير المعنى هذيك الضمه كتعطيك الرباعي من الاشراق هذيك الفتحه مع فتحه الراء كتعطيك الثلاثي من شرق يشرق العدو اللعين العدو ما هو الوصف المناسب للعدو اللعنه والطرد والابعاد المؤمن باليقين ما هو الوصف المناسب للمؤمن اليقين يعطيه هذا وصف مناسب له ويعطيه هذا وصف مناسب مناسب له. يشرق العدو اللعِي صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين وتملأ أنواره أي أنوار ذلك الكتاب والتأليف جوانح صدره. يعني تملأ جوانح جميع جنبات صدر هذا المؤمن بماذا؟ تملأه بالأنوار. ويقدر العاقل النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره ما معنى يقدر يعني يعطيه قدره وقيمته ويعرف له مكانته ومنزلته والناس كي خسروها ذيك يقولوا كي قدروا اياك فلان كيقدر كي فلان بمعنى آه آه راه كيقدروا كي بمعنى كي يقيسوا واش فعلا يقد يضربوا ولا ما يضربوا اي لان قدر الشيء يقدره بمعنى قاسه قدر التوبه شحال فيه من المتر ولكن قدره بما اعتبر القدر والمكان والمنزله والقاموس قاموس ديال الدريوش قاموس زياد هو القران الكريم يقول وما قدر الله حق قدره ما قالش وما قدر الله حق قدره وما قدره قادره يقدره حق قدره بمعنى عرف له مكانته ومنزلته اما قدره فهنا بمعنى قاسه تقدير يعني المقياس ويقدر العاقل النبي حق قدره النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره ويتحرر الكلام فيه في بابين يعني هد القسم الثالث يتحرر فيه الكلام في بابين. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية يعني فيما يخص الجانب الديني في الد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشبث به القول في العصمه عند عندئذ يعني لا بد أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يبلغ عن الله شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى لم يزيد ولم ينقص من رسالة الله سبحانه وتعالى التي بعثه من أجلها، فلا بد أن تكون العصمة هنا تتجه في هذه الناحية لأن نو. نوعان: عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عاصمه من الناس وحفظه حتى بلغ رسالة ربي سبحانه وتعالى، فلم يصلي عليه أي إنسان لكي يعوقه عن تبلغ رسالته، مغتسل على الإيداية، الإيدايكينة والابتيء ولكن ما كينش. كل شيء واحدي من على الرسول الله من تبليغ رسالته. هذه عِصمة نوع من العِصمة. عِصمة الدَّات, حفظ الدات وعصمة أخرى عِصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخطئ في تبليغ رسالة. عِصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينسو بالله سبحانه وتعالى ما لم يمره به. وهذه وهذه المقصودة هنا. وهذه هي هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغ عن الله عز وجل. معصوم فيما أمرنا به ونهانا عنه. وقال لبعض الصحابة أكتب والله ما يخرج منه أي من فيه صلى الله عليه وسلم في صل الله عليه وسلم إلا حق واحد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب فقالت له قريش عن عنه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الغضب والرضا وفي جميع الأحوال ربما ينتقي لكن غضباً بحنا إحنا إحنا قل كي يقول واحد مثلاً ما عارف سأشكى يقول غضبان وشغطت القوة وأنت كذب حق كل نهضة كل لقورات في حالة الغضب ما تلقاش في حالتين في حالات الضحك والرضا إنما تلقوا في حالات الغضب هو باغي يبرر كيقلب كي على المبرر والمبرر ما على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت له قريش عبد الله بن عامر بن ناس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا وفي جميع الأحوال وانت تكتسب جميع ما يقول خصك فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان اذن قريش عن كتابتي وقالوا كذا وكذا وكذا قال فقال له اكتب والله ما يخرج منه إلا حق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق واستدل به المحدث على أن الكتابة كتابة الحديث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس على شكل التدوين والتاليف ولا وإنما على شكل الكتابة كتسم الكتاب وتقييد أنهم قيدوا ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم من من الكلام والعصمة أيضا ينظر إليها من ناحيتين من ناحية البداية ومن ناحية النهاية النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بداية ومعصوم نهاية معصوم بداية ومعصوم نهاية معصوم بداية فيما نسبه لله سبحانه وتعالى ومعصوم نهاية فيما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اجتهادات لاحظوا مزيان هذا الفرق لأنه دقيق اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات ولكن هل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم تصيب وتخطئ كاجتهادات سائر الناس لاننا نقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المجتهد يخطئ ويصيب فان نصب فله اجراني وان أخطأ فله اجر واحد ولكن هل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجتهادات ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتركها هكذا يقومها الله سبحانه وتعالى ما معنى يقومها بمن ينهاه عن ما عزم عليه أو يشجعه على ما عزم عليه فيكون ذلك من باب التزكيات في علومه صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم فيكون معصوما في النهاية معصوما في النهاية كما في قوله سبحانه وتعالى عاف الله عن كلمه أدين لهم حتى يتبين لك الذي صدقوا وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم لا تقوم ولا تصلي على أحد منهم أتى أبدا ولا تقوم على قبري عليه وسلم قام على قبري هذا اجتهاد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يري الخيره والجميله لابن عبد الله بن ابي باش اللي بني ابي اللي مات لعبد الله بن ابي اللي مات ولكن الولده. ولده ولذ كان من خيار المسلمين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يلطف خاطره فقام ليصلي على ابي بل اعطاه توبه ديثاره الدثار هو ما الجسد من التياب، فاعطاه صلى الله عليه وسلم ديثاره لكي يذكن فيه اباه لعل هذا الدثار يشفع لهذا لهذا لهذا المنافق ودعاه للصلاه عليه ومشان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه سيدنا عبد سيدنا عمر جبد قال لي يا رسول الله لا تصلي عليه ومنافق فنزل القران الكريم الى جانب عمر رضي الله تعالى عنه فقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره اللي ما كيعرفش هد هذا هذا السنن عن النبي صلى الله عليه واله الاجتهادات غادي يقول القرآن الكريم يؤيد عمر ولو يؤيد الرسول لا يا أخي لم يكن الأمر كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم بداية ونهاية وأمر يجتهد يخطئ ويصيب والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مسار يسير عليه كيف خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المسار ما خير بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إسمع وقد خيره الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لهم أو لا يستغفر لهم فاختار ماذا؟ شنو هو الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بصفته رحمة العالمي بصفته صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لا يختار أشارهم وماذا يختار الاستغفال ولا يختار عدم الاستغفار؟ اذا هذا هو المنهج دياله هذا هو المنهج دياله فتكون قضية من أبي استثناء من المنهج من رسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الفيداء فإما من بعد وإما؟ في فداء فضرب الرقاب فإما بعد في فداء خير بين الفداء وضرب العنق شلو غير اختار نبي صلى الله عليه وسلم في رأيك؟ علش يختار الفداء؟ هذا هو المنهج دياله هذا هو المسار الذي صار على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن علش القران عاتبه؟ عاتبه لكي يبين لأن هذا الرسول رحمون بكم مش يقول لنا هذا الرسول الذي اختار الفداء؟ رحمون بكم ولذلك قال للأسر بعد ذلك؟ يا أيها النبي قل من في أديكم من الإسراء <تصفيق> إني علامي الله في قلوبكم خيراني وتكم خيراني مما أخذ ويغفر لكم علش ما قال لهم يا أيها الأسراء ما تستحقون إلى القتلى والتزمير والتشتيتة وكذا وكذا وكذا وكذا و علش القرآن الكريم منزل حتى نفذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الفدا ويقول يقول الأصولي أنت عن وقت الحاجة لا يجوز علش يسكت لوحي حتى نفذ النبي صلى الله عليه وسلم بشي بإن لنا الله سبحانه وتعالى أن الأولى بهؤلاء الطغاة القتل ولكن نظرا لكون هذا الرسول رحمة للعالمين نالتهم رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء بغي يقول لنا بوحد, بوحد لأسل بوحد طريقة لو لا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بداية ونهاية بمعنى لا يقر على الباطل بمعنى ما غدش نجحنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كلامه هذا يحتمل الخطأ والصواب ما يمكنش اللي ما كان عليها تعريق القرآن الكريم حال عفو الله عن كلمة أدنت حال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كان أولي القربة ما كان عليه تعليق من القرآن الكريم بمعنى أن القرآن أقره فإذا أقره القرآن الكريم فهو سنة يعني معصومه سنة لا يمكن أن تردد في كونها يعني مقرره من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فباشت بين اجتهاد نبي صلى الله عليه وسلم و غيره اجتهاد غيره يحتمل الخطأ الى يوم الدين الاجتهاد الامام من الائمه هو باقي على احتماله الى يوم الدين ولكنه في جميع الاحوال مأجور مأجور على اجتهاده اذا اخطا ومأجور على اجتهاده واصابته اذا اصابه ولكن يبقى دائما الكلام ديال واش نأخذ به واش نملزم به او غير ملزمين نحن اختيار لدينا شيء قول آخر يمكن نمشي من هذا لهذا هذا على كل حال هذا هو الجانب الأول الجانب الأمر الذي يتعلق بالدين في الشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروه عليه من العراض البشرية الجانب الدنيوي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كقونه صلى الله عليه وسلم يتزوج ككونه صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب كي كي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الدنيا يجتهد في البيع والشريعي يشهد في أمور القضاء، يشهد في أمور السياسة، يشهد في أمور القيادة. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخدعه بعض المشركين يعيده أنه لن يقول فيه الشعر بعد. فيده به يعود ويقول الشعر. هل ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم نكلمت على الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب طبعاً. للغيبة ملك لله سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيب أحداً إلا من ارتضى من رسول. ولا يظهر على غيبه كله وإنما يظهر على ماشاء من غيبه. فذلك الشاعر الذي كان يهجن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا نعود الى هجوك ابدا فادلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحه فعاد ذلك الشاعر في يهجن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال عاد قال له لا يدخل المؤمن من جحر مرات هذه تجربه هذه حياه استفادها النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة وليس منا وليس من الوحي من الأمور التي تتار ويتكلم فيها الناس في هذا الباب مثلاً سحر النبي صلى الله عليه وسلم واش نبي صلى الله عليه وسلم مسحوره لو مسحور شيء نعم مسحور حجر معصوم ولكنه هو في صحيح عي doesn't أنه مسحور صلى الله عليه وسلم يعني مسحور في جانبه الدنيوي وغير مسحور في جانبه الديني هذا هو هذا هدو أدو القول الوسط قول الوسط النبي صلى الله عليه وسلم معصوم نعم معصوم ولكن هذه الأمور التي لا تعيقوا رسالته ولا تعيق مهمته ان النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم منها فلا له السحر هل ناله السحر في جانب الدعوة لا لم يحس أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور وقد سحر أياما فكان يخطب في تلك الأيام وكان يدعو إلى الله عز وجل في تلك الأيام وكان يجاهد في تلك الأيام وما شعر الله أحد بين النبي صلى الله عليه وسلم مسحور ولكنه مسحور في أمر يتعلق بينه وبين أهله فهذا يعرفه أهله حتى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن انه اتى فعل شيئا ولم يقول قد ولم يكن قد فعله اذا في هذا الجانب غير مؤثر في جاء في غير مؤثر في الرساله غير مؤثر في الدعوه ولكن انت يمكن تقول علاش يكون الله سبحانه مسحور ما فائده هذا السحر فائده هذا السحر القدوة والاسوه ان الانسان اذا كان مسحورا وطبعا من غير المعصومين امثالنا فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويلجأ إلى الاستشفاء بالقرآن الكريم وليس إلى الاستشفاء بالسحر بعض الناس كي يظن أنه مسحور فيلتج إلى السحرات من أجل أن يفكوا سحره وأن ينشروا عقداته وهذا غلط والدم لا يغسل لا يغسل بالدم والحرام لا يزال بالحرام والله سبحانه وتعالى ما أنزل الداء إلا أنزل له الدواء ومن الأدواء السحر ودواؤه القرآن الكريم قرآن وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل سحره وأراه أين كان وفي ماذا كان ومن الذي سحره نبيذ من الأعصم اليهودي يعني بس التفاصيل كلها فقال له يا رسول لا تستخرجوا استخرج هذا قال لا خليه. فأما انا فقد شفاني الله عز وجل جاءه جبريل ومعه ملك آخر فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيظة من العسم قال في ماذا قال في مشتين ومشطة وجوف面 طلعتي فرقه جيبريل الرقية رقاه جيبريل عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه المعويدتين فنحلت العقاد وقام النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه من الشتاء من عقال يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم السحيرة ليكون قدوة المسحورين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ليكون قدوة للجائعين كان الصحبه يكشفون عن حجر حجر وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين في غزوة الخندق وغيرها من ال... لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الخوف الطبيعي فيذهب إلى غار حراء و... و... ويهرب من أعدائه ويقول للصحابة ارجعوا إلى الجبل عباد الله في غزوة أحود لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف واقفا بشيء المناء فإذا اقتضى الأمر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الميدان يكون في وسط الميدان كما في غزوة حنين ايش نبي صلى الله عليه وسلم شجاع خائف ولا شجاع ايه اللي بغيت تلقاه في السيرات الرسول صلى الله عليه وسلم من إنهزم الصحابة في غزوة حنين وأعجب الصحابة بكثرتهم بكثرت عددهم وقال لن نغلب اليوم من قلة لأنهم كانوا حوالي 12 ألفا عشر ألف من المدينة من الفاتحين وألفين من مسلمات الفتح من الطلقة الذين أسلموا في في فتح مكة قال لن نغلب اليوم من قلة لحنا اليوم جيش عرامران ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيل هذا الغرور وأن يريد هذا الإعجاب فهزمهم الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر فبقي نبي صلى في الميدان مش غير وقفاً يدل على نفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المضطرب وهذه من الاخطار التي لا ينبغي للقائد ان يقول لا ينبغي يسمي نفسه لأن الأعداء إذا تمكنوا من قتل القائدين إن هزمت الجماعة إن هزمت السوق هزمت الجيش ولكن النبي صلى الله بنصر الله سبحانه وتعالى ايضا ذهب إلى غار ثور مش خائفا يعني الخوف دي لنحن الجبن ليدلنا على الطريق ليرسم الطريق للدعفة ولذلك لما قال له أبو رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو طأت أحدهم رأسه لا يا أبو بكر تقول الله اليقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصره اليقين بأن الله سبحانه وتعالى حافظه. هذه الجوانب التي هي جوانب الدنيا وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل التأسي والاقتداء القسم الرابع اذا عرفنا القسم الاول له باختصار جمره واحدة القسم الاول تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني لحقوق للرسول صلى الله عليه وسلم القسم الثالث احوال النبي صلى الله عليه وسلم البشرية الدنيا والدنيا والدنيوية. القسم الرابع في تصرف وجوه الاحكام على من تنقصه او سبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني حكم من سبه صلى الله عليه وسلم او تنقصه وهدفه بابا الباب الاول ما هي الامور التي تعتبر تنقيصا للرسول صلى الله عليه وسلم ما هي الكلمات مثلاً او العبارات او حتى التصرفات التي يمكن ان تصدر من شخص وتعتبر سبا او تنقيصا او استهزاءا بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن الباب الاول اللي يعطينا واحد للمجموعة من من من الكلمات مثلا او متصرفات التي تدل على انها سب في حق النبي صلى الله عليه وسلم واش اسم النبي صلى الله عليه وسلم من مثلا بعض الكلمات يمكن نقولها لصاحبي وأخي وزميلي وما تكون تنقيصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هي تنقيص تعتبر تنقيصا وهناك أمور يعني تقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقال للغير ولا تعتبر تنقيصا اذ غير يفرز القضيه رحمه الله عثينا عثينا الكلمات اللي هي تعتبر تنقيصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر الهيتمي قال من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادم اللون ويقصد بذلك السواد فقد كفر ادم النبي صلى الله عليه وسلم ادم اللون ما معنى ادم اللون الدم العربي كما تنقول حنا النبي صلى الله عليه وسلم الدم ديالو دم العرب بياضون مشربون بحمره نبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون وأزهر وأزهر اللون بياضه بحمرتين ولكن يقال لك إذا قصده به أنه أسود فقد كفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبي يعني كلمة يعني كلمة بسيطة جدا في ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم صع صعبة لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفات الدّاد للرسول صلى الله عليه وسلم وصلتنا عن طريقه الاصحاب الشمائل يعني بالتواتر ما ينبغي للإنسان أن يحيد عن ذلك ويصفه صلى الله عليه وسلم بما يحل له ويقول إنه صمر اللون أو آدم اللون أو ما إلى ذلك الباب الأول الكلمات يمكن تعتبر تنخص حق النبي صلى الله عليه وسلم والسبب للرسول صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في حكم من نطق بذلك الكلمات وفي حكم من تصرف بذلك التصرفات إذا كانت هذه الكلمة مسبة فما حكم من, من نطق بها إذا كان هذا القول تنقيصا للرسول الولايسيلا فما حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم إذا, كانت هذه إذا كان هذا التصرف يدل على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكم من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه درجات يعني بين التكفير بمن ان يكفر الشخص ويعتبر تصرفه أو قوله كفرا وبين التعزير ان يؤدب ويعزر ويبقى على على دينه وعلى ملته يعني هذا يحتاج يعني إلى تفاصيل ساتي ان شاء الله في في حينها يقول مثلا باب في حكم شانئه الشانئ هو شنو الشانئ المبغض ان شانئك هو الابتر اي ان مبغضك مبغضك الذي يبغضك ويحسدك هو الابتر اي هو الذي لا عقب له ولا معنى له في الدين وفي الدنيا, الدنيا, الدنيا ولا في الاخره وموذيه المودي درصصصه ما الذي آذاه ومتنقصه وعقوبته شني العقوبة العقوبه وذكر استتابته هل يستثبو لا لأن هناك أمور يستثبو فيها الإنسان فينتابو إلا قتلا فإذا قتلا هل يقتل حدانا ويقتلوا كفرا هذه هذه التفاصيل كلها ينبغي أن يعرفها أن يعرفها الإنسان كذلك والصلاة عليه هل تصلي على ذلك الإنسان المتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تصلي عليه من نال النبي صلى الله عليه وسلم بنقصة من نال النبي صلى الله عليه وسلم بمثبة ثم مات على ذلك هل هل يصلى عليه أم لا؟ هذه أحكام تترتب في من هذه الشنيعة. أيضا وورثته هل يرث ولا يرات إذا كان واحد من المسلمين تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. هل يريته ورثته أو لا يرينه؟ لأن المسلم لا يري الكافر والكافر لا يريه المسلم. إذن فما هي درجته في هذه التصنيفات؟ تصنيفات نقص من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل درجته مخرجة عن الملة؟ فلا يرت ولا يرت أو درجته يعني نازله عن هذا فيكون ممن يستتاب ويقتل حدا فيورث وختمناه بباب ثالث خصم المؤلف رحمه الله تعالى هذا هذا الكتاب هذا الكتاب بباب ثالث في ماذا في حكم من سب الله تعالى وحكم من سب الملائكه وحكم من سب الرسل وحكم من سب الصحابه وحكم من سب على الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه إذا إذا, إذا كنت تتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الألفاظ في حقه مسبة هل هي مسبة في حق الملائكه مثلا هل هي مسبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو تختلف الأحكام ولذلك هو كسؤال طرح عليه هل تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم وخدر النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونوصلت النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم من سب غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن له حرمته كالله سبحانه وتعالى والملائكة والرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام الذين زكاهم القرآن الكريم واتنا عليهم فما حكم من سب هذه الجهات فهو الباب الثالث في القسم الرابع الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كتابه واختصر الكلام فيه في عشرة فصول يعني هذا الباب الثالث في عشرة الفصول وبتمامها ينتجز الكتاب لكي نكملنا هذا الباب هذا لكي تتكلم على حق الله وحق الملائكة والرسل وحكم من سبهم بهذا ينتجز الكتاب معنى ينتجز ينقضي وينتهي ويبلغ منتهى وتسم الأقسام والأبواب تكمل هذه الأقسام وهذه الأبواب اللي نحن نتكلم عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى ويلوح في غرة الإيمان لومعة منيرة إبانا هذا الكتاب هذا بحال وحد الغرة في جبهة الإيمان في جبهة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلوح كأن هذا الإيمان كأن هذا الكتاب يدل على الإيمان. فإذا رأيت الفرس ورأيت في جبتي غر تقول هذا فرس أغر. والغر شيء قليل يعني يعني لمعة. ولكن هذه اللمعة سرَى وصفها على جميع الفرس. فنقول فرس أغر. أي في واحد نقطة ماشي أبيض. وإنما شوي شيء شيء شيء قليلة جدا. فكذلك إذا عرضنا هذا الكتاب وقرأنا هذا الكتاب فإن إيماننا ينكشف ويظهر كما يتضح ذلك الفرس بثك الغرة ويلوح في غرس الإيمان لمعة مونيرة تمير وفي تاج الترجم درة خطيرة في تاج هذا الكتاب غي يكون في تاج الترجم غرة نعم درة خطيرة درة من الدور درغي يكون در في التاج ديال الترجم ترجم ديال الكتب بمعنى ان هذا الكتاب سيكون له شان وقد حقق الله مراده فكان هذا الكتاب اشهر من نار على عالم عرفه المشارقة اكثر مما عرفه المغاربه كما قال الشعير يبكي غريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور الى متى وحده عنده قيمه عنده مكانه نسل بعدا عرفوه اختلاقا من علمه وجهاده وتضحياته ولكن القريب دياله ما عرفوش. قال الشعير يبكي غريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسروره كأن شيئا لم يكن طارت نفسه هذا الكتاب شرقا وغربا واعتنى به العلماء كما اعتنت به العامة واعتنى به الحكام كما اعتنت به الشعب وهكذا طارت نسخه شرقاً وغرباً واعتنا الناس بتعليق عليه وشرحه وتخريج أحادي وغير ذلك من نواع العناية كلما عدت إليه كأن ما عدت إلى كتابين قد ألف لحينه فكان غرة في جبهة الإيمان كما ذكر المؤلف رحمه الله وتاج التراجم وفي تاج التراجم درة خطيرة وحد درة من الدر الخطيرة بمعنى الجليلة الجميلة التي لا مثيل لها تزيح كل لبسين، هذه الدرة وهذه اللمعة تزيل كل لبسين. شنو هو اللبس الخلط الانسان اللي باقي عنده الخلط في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب يزيل ذلك الخلط يزيل ذلك اللبس يزيل ذلك التشويش هذا الكتاب يزيل تلك الالتباسات التي قد تخطر على بال الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم زعيمون أو عبقريون أو شطارون او داهيه ما نشوف واش داهيه واش داهيه كتدخل في السب ولا لا اذا وصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بانه داهيه من النبي صلى الله عليه وسلم واحد. لمرة ما تسانج عن عن جشي واحد. وعاف النبي صلى الله عليه وسلم شنو بغا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بدر له شي حيلة ما يدي ما يأخذ هذيك الأدك الغرض اللي جاليه وش النبي صلى الله عليه وسلم داهية ولا مشي داهي؟ غن شوف إيش داهية من من المسب؟ ما تبارك الله ما وحي بمكتسبين ولا نبي على غيب بمتهم الوحي. إنها نبوة يا أبا سفيان. يقول يقول العباس إنها نبوة يا أبا سفيان. مشش طر. مش الكياسة. مشي مشي. ولكنها النبوة الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه وهداه هذه هاد هذا الكتاب يزيل كل لبس ويوضح كل تخمين وحدس يوضح كل تخمين كل تخمين تجول في في خلد الانسان وكل حدس يجول في خلد الانسان الحدس هو نوع, نوع من ايش نوع الخواطر تخطر على بالي على بال الانسان ومن الحد ومن الحدس مثلا أن ان يخطر ببالك أن شخص فإذا به يدخل على الباب من الحدس مثلا ان يقع لك امر فتقول لو راني فلان قال كذا وكذا فانه لو راك فعلا سيقول ذلك سيقول ذلك ماذا حدس هذا ليس وحيا وليس فهذه الامور التي تحدث في عقول بعض الناس المتكلمين في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ستزيل بقراءه هذا الكتاب وتشفي صدور قوم المؤمنين وتشفي صدور قوم المؤمنين بمعنى المؤمن عندما يقرأ هذا الكتاب سيشفى صدره ويشفى غليله ويزيل التباسه ويزيد إيمانا على إيمان ونورا على على نور فيما يتعلق بعلاقته بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصدعوا بالحق وتعرضوا عن الجاهلين هذا الكتاب يصدع عن الحق بمعنى يصدعوا الحق يعني يبين الحق والصدع في اللغة هو الكسر الكسر الذي يعني يبين ما تحت المكسور، فصدع بما، فصدع بما تومر، ككسر الزجاجات الذي لا ينجبر، سمي ذلك لإنه إنما مكينش أيش واحد يعود يرجع يقول لك رامكينش هاد الشركة تقولون توما مكينش، فصدع بما تومر، أي يقول هذا الأمر الذي سيكون واضحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يس أحدا يأتي في التاريخ وينكر هذا الصدع، وينكر هذا الصدع الذي صدع به محمد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكذلك هذا الكتاب سيصدع بما أمر الله عز وجل به من بيان حقيقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعا لا يستطيع أحد أن ينكر النوار التي تنبع سمينه وتعرض عن الجاهلين لأن الناس واحد من الجوج إما أنه له غرض سيء وخطير وحقد دفين فهذا يعني عن طريق الصدع عن طريق الكسر وإما يكون جاهلاً لا يعرف شيئا ويركب, ويركب جاهلته فهذا أعرض عنه لأن الإعرض عن الجاهلين من أوامر التي أمر الله عز وجل بها أدعو الإنسان إلى سبيل الحق فإن, فإن, فإن قبل فبها ونعمت وإلا فأعرض عن عن الجاهلين ولا تقول كما قال الشاعر ألا لا يجهل حد علينا جهل فوق جاهل الجاهلين يعني قال لك الناس ما يجهل إلا جهل علينا ويكون جاهل ذي الأكبر من ماشي هذا ماشي يقول لا تقابل الجهل بالجهل ولكن قابل الجهل بماذا؟ بالإعراض وأعرض عن الجاهلين وبالله تعالى لا إله إلا هو أستعين يعني يستعين في تأليف هذا الكتاب بالله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو وبهذا ختم المقدمة ليدخل في القسم الأول فقال القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قال الفقيه القاضي الامام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده أبو الفضل هو القاضي عيال. ولكن هذه الأوصاف المقرونة باسمه هي من, إيش؟ هي من إدخالات الروات؟ الرواة يقولون قال الفقيه الإمام العلامة وكذا ويضيفهم أما هو ما غدش يقول على رسول الفقيه المحدث وكذا ويصف نفسه بابو الفضل أو عياد إلى خيره قال القاضي قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسداده هذه يمكن, يمكن تكون منه ولكن لا يعني وتسعين في المئة هي منه هو علاش لين وفقه واسدده هذا يتكلم عن الحياة لانه لو مات قال رحمه الله ولكن ماذا يقول وفقه الله واسدده هذا من كلمه هو والإنسان يقول هذا عن نفسه قال فلان وفقه الله واسدده قال فلان من الله عليه بفضله وكرمه قال فلان لطف الله به قال فلان أخذ الله بيده يعني يدعو لنفسه بمثل هذه الدعوات هي التسليج والتوفيق من الله سبحانه لا أخفأ يقول لا خفى على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحه من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لإمام وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام إني لا يخفى على أحد أن الله سبحانه وتعالى عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على احد اللي عنده لمحا من الفهمي ومسكمين العلمي بمعنى قراش باركا ممكنش واحد بزينا أن يقرأ ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعطينا الحقيقة ممكنش لا بد أن يمارس العلم ولا بد أن يكون له نصيب من الفهمي العلم والفهم أيضا أي قد يكون العلم بدون فهمين إذن ما يقدرش فيتخبط خبط عشوى وتنتقد عليه الأمور تنتقد عليه كما ذكرنا قبل وش نبي صلى الله عليه وسلم خائف ولا شجاع يلقى يقول لك شجاع يقول لك وما يقدرش ربط بينهما بين هذه وتلك على كل حال لا بد أن يكون العلم خائدك وان يكون الفهم رأيدك باش تعرف بأن الله سبحانه وتعالى عظم أن صلى بعظيم قدره بما لا ينضبط من الناس بمعنى يكون واحد أخر من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينضبط لأ إمام. بمعنى لم ينضبط لاي واحد من الناس في سائر الدنيا بما تكل عنه الألسنة والأقلام بمعنى لو كان الناس يكتبون ولو كان الناس يعني يقرؤون ولو كان الناس يدونون ما استطاعوا أن يصلوا نهاية ذلك ومرماه معه بعض الناس مثلا كيقول كي لها رها يمكننا بالصلاة وسلم تتكلم النهار وتقول كل شيء فيه لم يمكن شيء يا, أخي. لا يا أخي. ولهذا يقول العلماء إذا الله أتنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الوارد إذا كان سبحانه وسلم مدحاً النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول نحن انت؟ إذا قال الله سبحانه وسلم وإنك لعلى عظيم هذه النبي مقصرة أو مقصيرة بوجه أرى كل مدح في النبي مقصرة وإن بالغ مسني عليه وأكثر إذا الله أثنا بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تبدأ حلوة شو قاعد تقول إنت شو واحد النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاه و النبي صلى الله عليه وسلم مدحه والله سبحانه وتعالى أثنا على سره وعلى نيته. سرّه وعلنيته سرّه وعلى وعلنيته أثنا على فؤاده وقلبه ما كذب الفؤاد ما رأى ما زغل بصره وما تقى وزكى امره ونهيه وما اتاكم الرسول فخذوه ما ناكم عنه فانته وزكى خلقه وزكى اسوته الى اخره هذا تكل به الالسنه والاقلام لم اطيل يقول البصير رحمه الله لم اطيل في تعداد مدحي كنطقي ومرادي بذلك استقصاء غير أن نظام أنا ومالي بقليل من الورود سوى، يعني لما طولش في المذهب الرسول صلى الله عليه وسلم نوصل النهاية، إنما طولت بس أن نشبع ديالي، جيعان في في في النبي صلى الله عليه وسلم وبيت نشبع الغلة ديالي والعطاش ديالي، لكشيء لش طولت، أما بس الله عليه وسلم والشمال النبي الله عليه وسلم من قدرش لأن الله سبحانه وتعالى عليه بما هو. أهله نكتب بهذا ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى بداية القسم الأول من هذا الكتاب في الحلقة المقبلة بحول الله أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية وأن يشملنا وأياكم بمنيه ولطفه ورحمته وعفوه وأن يمن علينا وعليكم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين